أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع Wassama ida til hobok inna komla fi raunim mochtanif juffakuaan human ufik, kutil alham wa zoon, alla vina hom fi raunim rotin sahon, jastaluna ajana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 aakhidin maatahum rabhum kano qabil daniq mupsinin kano qalilam min al-layl ma yehjauun w bil ashairhum Sterker de dag van de de dag والأبد إنه لحق أنكم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما قوم كرو فَرَادَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ عَلِيمٍ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 Fama wjedna فيها wier bijt min al Muslimen. Wterkna فيها ayat min al Ladin yixhofun al Ghaba al Aleeem. Wfi Musa id arslna hu ila Fergaun bi sultan min فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ ساحر أَوْ مجنون فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريح العقيم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 118. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين 119. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين 110. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون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 ik en wat ik wil, ze eten. Ik ben Allah die de voedselvoorziening en de